بوك تو ديفيديسيات أوسم ثمانية وتسعون ثمانية حروف العطف المزدوجة <laughs> حروف العطف المزدوجة Česta bola sice pěkná, ale príliš namáhavá. Sachích, anna rihla ta kánať illa annaha kánať mútejba židdan. Sachích, anna rihla kánať žamíľa, illa annaha kánať mútejba židdan. Vlák bol sice presný, ale príliš plný. Sachích, anna lkýtára kána chasabal الا انه كان مليئا جدا صحيح أن القطار كان حسب الموعد الا أنه كان مليئا جدا hotel był pohodlny صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا صحيح ان الفندق كان مريحا الا انه كان غاليا جدا Buď pođi autobusom alebo vlákom. Sýsáfiru ima bilbás au bilقطár. Sýsáfir ima bilbás au bilقطár. Buď príjet nesvedčer alebo zájtra ráno. Sýáti ima au ghadan bákyrán. Buď bude bývat u nás alebo v hoteli. Sá jeskunu imá mána ou vý alfundok. Sá jeskunu imá ou vý alfundok. Hovorí ní len po španílsky, ale aj po anglický. Inhá tatekelemul Ispánija, kama ajdán alinglíziya. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية بيفالا نيلن في مدريد على اي في لندن لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن ني بوزنالن شپانيسكو إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا إنها تعرف أسبانيا كما أيضا إنجلترا ينيلن هلوبي على أيلانيبي إنه ليس فقط غبياً بل أيضاً كسولاً إنه ليس فقط غبياً بل أيضاً كسولاً ينيلن بكناً <الأي انتليجنتنا> إنها intelligentna ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه انها فقط جميله بل ايضا ذكيه nie govori len po niemiecki ale aj po francuski لا تتكلم فقط الالمانيه بل ايضا الفرنسيه Innáha lá tetekelem Almania ľalmánia, bol ajdán ľferencia. Neviem hrať ani na klavíri, ani na gitáre. La astatíu an ázif ále al piánu, vola ále al kýthára. La astatíu an ázif ále al piánu, Neviem tancovať ani válčík, اني سامبو. لا أستطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا لا استطيع ان ارقص ولا السامبا ني مامرات اني اوبيرو لا احب الاوبرا ولا الباليه لا احب الاوبرا ولا الباليه Čím rýchlejšie budeš pracovať, tým skôr budeš hotový. Kuleme šterelte bi suratin akbar, kuleme teheita minhu akbar, kuleme teheita minhu Čím skôr prídeš, tým skôr môžeš ísť. كلما قدرت أن تذهب أكثر باكررا كل ما أتيت أكثر باكررا كل ما قدرت أن تذهب أكثر باكررا <تصفيق> كلما تقدم المرء في العمر كلما ما أصبح أكثر رضا كل تقدم المرأة في العمر كل ما أصبح أكثر رضا